الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرة الأنبياء والمقصدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد شرع المثنف رحمه الله في هذا السبب في بيان موجب الموجبات الضمان في الوديع قال رحمه الله تعالى فصل ويقبل قول المودع في ربها إلى ربها وغيره بإذنهم وثلثها وعدم الخفرية قال رحمه الله ويقبل قول المودع في ربها إلى ربها فيما لنا من نصنف رحمه الله برحمة الله سيهن باشا حقيقة الوديعة وما يجب على المودع من شفرها ومتى نحكم بخروج يد المودع من يد الأمانة إلى يد الضمان فبعد أن بينا رحمه الله ذلك شرع في بيان الأحكام المترتبة على الوديعة إلى حفظك وهذا من ذلك ترتيب الأحكام أول شيء ستبين كيف تخفظ الله ما هي الوديعة ما هي حقيقة الله فإذا بيانت أن هذه الوديعة وعرف طالب العلم حقيقة الوديعة وضبطها يريد السؤال كيف تخفظ الوديعة ومتى تخرج يب المدع من الأمانة إلى يد الضمان بعد ما تعرف هذا كله وعرف ما يكون ضامنه وما يكون مؤتمع يرجى السؤال عن الحكم الثالث من أحكام الوديعة وهو من أهم أحكامها وهو رب الودائع فالوديعة يترتب عليها هذا الحكم المهم وهو رب الودائع وانظر إلى حكمة الشريعة فيما قال الله سبحانه في كتابه إن الله يأمركم أن تؤدوا أمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال إن الله يأمركم أن تؤدوا فجاء بالحكم الأخير وهو الأداء الذي تضمن ما قبلهم من أحيان. لأنك ما تستطيع تؤدي الأمانة كما هي إلا إذا حذبتها كما هي فإذن مسألة أداء الأمانة مبنية على شفظ الأمانة لا يمكن ان نقول فلانا ادى امانته عن وجه تام والكامل الا الى حفظها على اتم وجهاتها لله سبحانه وتعالى ناقب ان الله يامركم بشغل الامانات وفنانتها وكذا وكذا ثم قال وادائها الى اصحابها وردها الى اصحابها لا قد امر الله ان يؤدي الامانات الى اهلها فنبدا بقوله امانه الى حفظها لما وقال اهلها اخذت يدهم لهم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 فإنه لا ضمان عليك كما تقدم عنه أجمعي ولا ما على هذا أنه يجب رفض الوديعة يجب رفض الوديعة إذا طلبت صاحبها وقال لك أعطني وديعة وسواء وقع طلبه قبل المدة التي حددها أو حين تمت المدة التي حددها أو بعد انجهاء المدة التي حددها ما يقول قائل تعطى الودائج إذا كان قبل انتهاء المدة أو عند انتهاء المدة ولا تعطى بادة انتهاء المدة لأنها استحقاق ولذلك قال تعالى إن الله يمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فجعلها لأهلها ومس حقها وهو صاحبها الذي ملكها بذلك الله عز وجل منه الثانيا بالنسبة لمسألة الأداء هو الإجماع منعقد على وجود الأداء وأن هذا الأداء متعين عند وجود الضرب كذلك تؤدي الأمانة ويجب عليك أداء الأمانة إذا غلد على ظنك أن بقاءها عندك سيؤدي إلى ثلثها وفسادها فيجب عليك أن تبادل بإخذار صاشدها وتقول له إن بقاءها عندي فيه ضرب ولذلك خذ أمانتك خذ وديعتك وتخلي مسعوديتك من هذه الأمانة والوديعة نشاء ذلك قال لو اعطاه مثلا ما يخشى عليه الضرر كالغنم كالبهاء واصبح المكان الذي هو فيه مثله او فيه الشرا أو فيه مرتقبون وخشى ان يعتدى على وغلب على ظنه انه لا له اني اخشى على مالك خط المالك اللي عندي وهذا من درج تحت الاصل العام الذي امرت به النشن بالنصيحه لاخيه النشن من حيث الأداء ما عندنا فيه إشكال إنه يجب الأداء الأماني لكن السؤال الذي يحتاج المصنف رحمه الله ما قال ويجب على المودع رب الوديعة لأن هذا أمر مفروض منه وواضح ونحتاج إلى تنبيثه فكت رحمه الله ولذلك يقول العلماء رحمه الله الوديعة أمانة وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يؤدها إذا من يؤدي هذه الأمانة أنه يعذب بها إيوم القيامة في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما من صاحب أمانه إلا صورته يوم القيامة صور له الله على كل شيء قدير كبيرة كانت أو صغيرة فإن كان حائماً للأمانة مضيعاً لها قل فتح النار جهنم ثم أمير أن نحصلها فلا يزال يحملها حتى إذا قارب أن يخرج النار جهنم قد على عقبه واليه بالله فتجحر في نار جهنم سيطلبها يعذب من الى بالله لانه خان امانته ولم يؤديها فالوعيد شديد فلذلك نصى بعض العلماء على أن عدم رد الودائع من كبائر الذنوب من يعتبر من كبائر الذنوب لورود الوعيد الشديد في الاخره وقد تقدم معنا أن الكبيره من وجاء ضوابطها ورود المهنه او الغضب كلما سمه الله كبيره او وراء او توعد عليه بغضب أو مجل إيمان أو حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة وهذا مما رده الله عز وجل عليه العقوبة في الآخرة الواثد رد الوديع هذا نحن يجمع لكن يريد السؤال لو قال المودع ردد في الوديعة فقال الصاحب الوديعة لم ترد وديعا وهي مسألة اختلاق المودع والمدع هل نصدق صاحب الوديعة لأن اليقين والأصل أننا متأكدون أن الوضيع أخذها المودع المصدق المودع لأنه معتمن الجواب الثاني الخلمة والقول قوم المودع مع يمين أنه رد الوضيع فإذا قال له ردت عليك سيارتك قال ما رددتها قال رددت عليك ساعتك قلمت كتابك إلى آخر قال ما رددت نقول له والمودع احرف اليمين عنه فرده فإن لم يصدق يحرف اليمين ويقض القاضي بهذا وهذا يدل على أن القول قول المودع ما الدليل على أن القول هو قول المودع الدليل على ذلك تقدم معنا في مسألة الوكابة أن الشخص إذا اختار شخصا وأقامه مقام نفسه وكيلا عنه فمعنى ذلك أنه قد رضي أمانته ورضي قوله له وعليه فيما وقتله وفوضه فيه ما نعنى الوكالة؟ ليس لها من نعنى إلا أنه يكون لك وعليك فيما وكلته فيه وقضينا هذا وذكرنا كلام العلماء رحمه الله فإذا أعطاه السيارة وبيعه فقد رضي به لهذه السيارة شفظا وردا فإذا قال ردتها فإنه مؤتمن انا ربها كما أنهم اعتمم على حذرها ولذلك جمهرة عن العلم رحمه الله على أن القول قول المودع أنه رد الوبيع الدليل الثاني يحث ضوادة القضاء أن القول قول المودع لأنه غارم وهذا أصل عند بعض الظلماء وإن كان في بعض المناقشات في هذا الأصل أن كل غارم مدعا علي كل غارم مدعا علي سيكون في هذه الحالة من يدعي عليه هو المطالب بالبيناة سنقول لصاحب الوديعة يجب عليك إحضار البيناة إذن يصدقك ويقر المودع أن الوديعة لا زالت عنده يجب عليك إحضار البيناة التي تشهد بصدق قولك أن الوديعة سمنترد هناك وجه ثالث أقول بعض العلماء أنه إذا قال المودع ردقت الوديعة وقال الآخر لم تردها هذا مثبت والآخر نافي ومن الضوابط عند العلماء في معرفة المدعى عليه وجود النفي والإثلاف لأن الضوابط إن الأصل وإن العرف وإن النفي والإثلاف وقد نبهنا عليها أكثر من مرة تنيز حال المدعى والمدعى عليه جملة القضاء وقع في المدعى قوله مجرد ما وصفقين عرف يشهدوا أو عرفين بصفق يشهدوا وقيل من يقول قد كان الدعاء ولم يكن لمن عليه يدها قد كان يعني قد ردت ولم يكن من ترد من الدعاء فلذلك قلنا في الإستاذ تبعلى الله ويعتبرون الصورة هنا عكسية معني. يقبل قول المدعي في ربها إلى ربه إلى ربها أو غيره بإذنه يقبل قوله في ردها إلى صاحبها هذا شيء الشيء الثاني لو قال أنا لم أرد الوضيع عليك لم أردها إليك وإنما رددتها إلى شخص أنت أمرتني أن أعطيه إليها قال من قال فلان أنا أعطيت الوضيع قال ما أمرتك أن تعطيها فلانا ففي هذه الحالة إذا, إذا قال له أمرتك يقبل قولهم أمود إذا قال لم أمرت حينئذ يكون القول قول صاحب الوديع فيفرق في دفعها للأجنبي إذا كان الأجنبي امر صاحب الوديع بإعطاء الوديعة إليه قبل قول المودع وإلى من يأمر فإن الأصل أن تفعل من إليه هو صاحبه فصرفها إلى الأجنبي لا نقبل إلا بدليل من صاحب الوديع أنه أدن له بصرفها إلى هذا الأجنبي فهي قال من آذنك بصرفها الأجنبي لها حكم وإذا قال أزيك لك بسرجعة الأجمبي لها حكم فإن قال وديعتك رددتها عليك قال ما رددت وديعتك قال لم أردها عليك المشاهد إنما لمحمد نسأل هل أمرته أن يعطي محمد الوديعة قال نعم يقول القول قول المتعل فأما أقول هل أمرته أن يعطيها محمد قال لا يقول القول قولك لأن الأصل أنترد الردع إلى هنا نعتبر الأصل أنترد وهذا ما ذكرناه ان ان نعرف ان الاصول تتميز بها الحقوق بالحقوق من كبدها انصاف الخصوم في المنازعات نعم وكان فيها عدم التلف يقبل قوله وتلفها عقلا ان يقبل قول المدع في التلف يعني مثلا اعطى 100 راس من الغنم فقال له هذا ال100 راس وديعة عندك اريدك بعد سنه تردها لي أخذ المئة ووضعها في غنمه وميزت وشمته وميزت ثم أبعد عليها العلامة وميزت ثم أراد الله عزيزان أن جاء مثلا سيل وجتاحا لأنمى الغنم فلما جاء هو يسأله عن غنمه قال غنمك أخذها السيل السيل آخى السماوية يعني لي تتجد المكلم ونحن قلنا كل ما كان من الأضرار على الوجيه هذه قاعدة كل ما كان من الضرر على الوديعة ليس للمودع فيه أي تصرف فإنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى إدخالها إلى مكان السيل هذا شيء آخر لكن هنقول إذا كان ما له أي تعدى ولا أي تصرف يفضي إلى الهلاف لا ضمان عليه فلو أن هذه الغنم اشتاح السيل فلما جاء قاله أعطني غنم قال غنمك اشتاح نقبل, قا... نقبل قوله أن نبدأ المودع ونقول له أنت مصدق فيما تقول فلو قال صاحب الوديع لا أصدقه فنقول فحرف اليمين فالقول قوله بيمين ونقول للنودع أحضر بينه أن الصول لم يشتاح إذا أحضر شهودا شاهدين عزلين على أن السيل جاء واشتاح القرية وأن الغنم التي وضعت وديعا عند فلان كانت في المكان فلان ساعة تشتيح فيه وأنها سليمة وأن للتجع نقول القول قول صاحب الوديع ويجب عليك أن تغرم الغنم للصاحب هذا من المثال في القديم في الحديث الجديد لو أنه مثلا أعطاه سيارتين وقال له هذه السيارة وديعة عندك لما جاء بعد شهور يطالبهم بالسياره فوجدت السياره بها عطل او فيها تلف او تالفه بالكليه فقال صاحب السياره سيارتي كانت صالحه قال المودع سيارتك لم تحركها ولم يعني لم ترح مكان ما في حركتها من شيء اذا اتلف قضاء وقدر على بناء على قول المودع و صاحب الوديعة لا نقبل منها بالقول انا لأنها لا ضمان عليه وأن التمث مقبول وهذه الحالة سواء كانت واقفة أو حصل عليها ضرب وهي واقفة فقال سرقت وأنا قد حفظتها ودذلت كل الأسواب لحفظها فكل ما يقوله مما يعني ليس فيه تعد ولا تفريق القول قوله لأنه أمين حتى يثبت ما يدل على خيانك وتفريقه واعتدائه فإذا ثبت ما يدل على خيانته وتفريطه وقت جاءه أخذ لقدر بذلك وانتقلت يده من يد الأمانة إلى يد الغمان فالقول قوله في الأمرين في الرجل وفي التلف إن صدقه صاحب الوديعة فلا إشكال وإن لم يصدقه صاحب الوديعة ورفعه إلى القضاء نقول لصاحب الوديعة أحذر ذينة وإلا حلف اليمين وسليك هذا بالنسبة لقولي فالقول قول نعم يقوى لكم وعدم التفريق وعدم التفريق لو قال له هذه السيارة وديعة عندك او هذا المسجل وديعة عندك أخذ المسجل وحجظه عندك ثم ثلث المسجل أو شرق فلن حصل الضرر عليه قال صاحب المسجل إنك قد حررت في شرب المسجل حتى شرق قام المودع ما فردت في ذلك أخذت المسجلة ووضعته داخل غرفتي وحفظت بالحظم الذي يشتقونه وجاء الشارك وكسر القفل وأخذ حينئذ يبدأي المودع أنه ما فرد وصاحب المسجل يقول له قد فردت أنت مفرة حتى جاء الشارك وأخذ أنت ترفت كلبا مفتوحا قال لا لا ترفت مفتوحا كان مغلقا, مغلقا وكسر شارك إذا هل الفرط ولا ما فرط نقول القوله قوله موضح حتى يثبت صاحب الوديه أنه تفرط هذا من نسبة لقوله ستة لأثنان فإن قال لم تجعني ثم ثبتت ثم بذينة أو إطرار ثم اتعى رفلا أو ثلثا سابقين لجسوده لم يغبلا ولو بذينة قال رحمه الله فإن قال لم تجعني ثم ثبتت بذينة أو إطرار هذه المسألة باحظة ونصنف في المسائل المتقدمة أشبت لك أن المودع أمين ومصدق وأن القول قوله يبقى السؤال هل هناك صور يمكن ما نقضى فيها قول المودع أنه رد الوذيع قال نعم ومن هذه الصور أن يثبت ما يدر على كذبه فكما أنه يثبت عليه ما يدل على تشريطه واعتدائه قد يثبت ما يدل على كذبه فينتقي في الى الضمان بدعوده كما مثل مثل في الجهود يخكم عليه الغرب من امثله ذلك مثلا هناك مثالان او مثال ثاني مشهور كان عندهم لانه قديم قال رحمه الله قيل لم توجعني وما قال لم توجعني ان من وديعه ان كرى ان تكون عنده وديعه اعظم علماء الشافعيه من الامام النووي رحمه الله جعل هذه المساله من اسباب الضمان هذه المساله جعلها من اسباب الضمان وجعلها سبب من اسباب الضمان لما قسمها في الوديع الى تسعه اسباب وهي الاسباب التي تقدمت عنا بعض العلماء يجعلها تسعه بعض يجعلها سته بعض يجعلها اقل يعني يدخل عنصر ضبط يجنع أكثرها فالشاهد منها الجحود والجحود أن ينكر المجال ويقول ما أوجعتني ما أعرف لك وبيعة عندي ما أعطيت من سجلا ما أعطيت من سيارة وبيعة فإذا أنكر لاحظ الإنكار يأتي أولا ثم تقوم البينة وتثبت أن هناك وبيعة فيصدح في هذه الحالة هنا نسينا الوديع ونفاها بجهوده فإذا نفاها جاءت المرحلة التي بعدها لما نفى في القاضي أن الأصل إنه مودع ولا غير مودع لو أن شخصا قال أودعت محمدا سيارة جئ بمحمد عند القاضي قال هل أودعت فلان سيارة؟ فقال لا فقل قلنا قل محمد لأنه ما عندنا دليل لو يعطى الناس بدعواهم لقد دعا إناثم بناء إناثم وأمانهم فلذلك ما نقبل قوام المدعي نقول أنه أفضل بينا الآن نفى هناك ودينا فلما قام صاحب البي... الوديهة بالبينا قام بإحضار البينا وشهدت البينا أن محمداً قد استمن السيارة في الوديهة تعلم أن عنده الوديهة إذا ثبت عند القاضي أنه صار موديه يريد السؤال حين إذن إذا ثبت أنه موديه يجب أن يرد الوديهة فلما حكم القاضي وقال ثبت عندي بالبينا أن فلاناً أعطى فلاناً وديعة كذا وكذا قال القاضي قال الصحب الوديعة من وديعة قال القاضي من مدعاته وديعة, وديعة قال أعطيته ردتها عليه نرجع إلى المثالة ما الأولى نحن قلنا الموجة القول قوله أهل قوله الآن هي القول قول الآن الجواب لا لم ناثبت يعني الآن عند البينا شهدت عنده وديعة فمعناه أنه لما قبل أن تشهد البينات قال لا له عندي شيء ليست له عندي وديعة لما نفى الوديعة صار ضامنة وصارت يده يد خيانه وإذا صارت يده يد خيانه فلا قول له يبقى أن الأصل يكون مطالبا بالدليل على أنه رب ولا يقبل منه القلب الغرب ولا يقبل منه القلب الثلاث لأنه هدفت خيانه ولذلك يصحب الأصل الطالب من صف شب ما طرأ وثبت في البينا لأن دينا شهيدة دلت على كذب وهذا ترون كذب الظاهر والله قد يكون في الحقيقة فعنا صادق لأن قد تكون البينا شبه بزور وقد تكون البينا مخبئة لكن الشريعة عمرت بالشكم بغلب تظنم لكن في الظاهر يصنب كونه مخبئا كما لو رأى رجل رأتها والعياب بالله يعني يتزل وامتنع من النعان وقذفها يقام على علم المقالب لكن في الحقيقة صادق الشاهد من هذا أن الشكم هم الظاهر فإذا شكم بالظاهر يشكم بأنه كاذب ويختم بأن يده انتقلت من يد الأمان إلى يد الزمان بهذا فقال رحمه الله ثم ثبتت, ثم ثبتت الوديع بديينة والبيينة معخوذة من البيانة من مراد بالبيين الشهود لأنها هي الأصل البيينة في كتاب الله ويسمه حيث الأصل الذي يفكم بها كما القول السلام دنيا تعمدي في, في الشرق مرض بها الشهود هذا من طلع العلماء رحمه رحمه الله ما يدفعها من ادله او من قامها الاستثناءات ما يعارض الاصل فاذا ثبت لدينا ان ثبت لدينا إما او اقرار او اقرار قال ما اخذت منك وديعته ثم رجع وقال اخذت منك وديعته فيقضي على الظاهر ومن ما جهده انتقلت يده من يد الامانه الى يد الضمان سواء ثبتت في الوديع بالبينه اللي هي الشهود او ثبتت من اقرار نعم هنا بالقول او اقرار يدل على ان الاقرار لا يدخل تحت البينه في الواقع الاقرار من وسائل الاثبات ومنها بالبينات بل ان الاقرار هو اقوى الشهد واقوى البينات فلذلك يكون بعض العلماء انه سيد الادله لأنك لن تجد أصدقا لشهادة الإنسان على نسه وذلك قال الله تعالى أقرأ فضل فإقرار الإنسان على نسه أقول شو من شهادة الغير عليه لأن ربما أخطأ الغير فضمنه شخص آخر ولربما عاداه يشهد عليه للزور وأراد به الضرر ولربما كان مغرم بالمال حتى شهد عليه لكن ليس هناك مثل شهادته على نسه ومن هنا قال العلماء والأمين رحمه الله إنه لا يشهد على نفسه لأنك عاقل يشهد بالذرض على نفسه ومنهم اجتمع جميع الفرائن على صدقه وصدوث العنسى إذا أقر وقام واعترف فلا شكاً أنه يآخذ لإخراره ومعترف به لصاحب الوديعة ثم ادعى ربنا ثم ادعى ربنا مثل هذا سبعا فذكت الوديعة ثم ادعى أنه ربنا او أنها ثلاثة أو ثلاثة سابقين لجحوده سابقين لجحوده لم يقبل أنت قال فيدي إلى هدى الخنانة لم يقبله ولو بدينا ولو بدينا فيه ولو إشارة إلى خلاف من الهدي إذا أشبتنا أنه لا يقبل لا تقبل جعواها الثلاثة إذا كانت قد... إذا كان جحت ولا تقبل جعواها فرد هل نشي قبول دعوة مطلقا فلا تسمع تسقط قضاءا أم أنها لا تقبل إلا إذا قامت البينة لأنك تقول لا تقبل في قوله ولو ببينة عن أنها فاقطة قضاءا لأن البينة الدعوة فاقطة قضاءا لا يطلب لها إثبات الدعوة فاقطة قضاءا لا يطلب لها إثبات تسنقين هذا إن شاء الله في كتاب القضاء فإذا سقطت الدعوة وكانت بشيء أنه في الدعوة بشيء مستحيل الشخص يعني يدعي شيئا مستحيلا يقول أنا مثلا مدونة جدة كلها أملكها لا في حدي من كل المدينة مثلا الشيء مستحيل عرفا شرعا فإذا كانت شيء مستحيل هذه لا تسمع أصلا ما نقول الله هذا الدعا يذهب ليحضر شاهدين عدليا على أنهم يملكات لأما ساقطة من أصلا فهذه الدعوة التي ذكرناها من كون اليدعي أنه رد او يبدعي أنها تلفت هل تسقط قضاءا في لا يفتكي لها ولو قام الدليل على صدقها أن الأمر فيه تفصيل في الخلاح هذه المسألة المصنف رحمه الله قال ولو ببينته فأشار رحمه الله إلى أنها صاقطة قضاءا يعني لا تسقط ولا يفتكي بل في قوله ما لك عندي شيء ونفه أو بعده فيها بل في قوله ما لك عندي شيء في النسألة الأولى إذا قال لا وضعة لك عندي وجهت الدليل على أننا لا نقبل قوله اتلف ولا نقبل دعواه بقد اجناع العلماء هذه النسألة اجناعين ومن النقل الاجناع على هذه النسألة الإمام المؤلف غيره ان رحمه الله في كتابه النفيس الافصاح عن نهج الشاف هذا الكتاب العظيم شرح فيه حديثا واحدا كان رحمه الله من من الدنيا والدين كان يجمع كان وزيرا صالحا كان يجمع العلماء جمع العلماء رحمه الله وعرض الاحاديث والسنن فكانت تختبئ بين ذي بالشرحين ومنها حديث رسول الله, صلى الله عليه وسلم عن معاوية من يريد الله به خيرا يفقه في الدين شرحه بكتابه من فيس الإصراح وشرح هذا الحديث لأكثر من خمس مئة صفحة ذكر فيه أن هذا النساء المجمع عليها كثير منها مجمع وقد يشير إلى الخلافات في نساء العبادات والمعاملات رحمه الله ورحمه كتابه من أنفة الختب واجمعها من نساء الخلاف وشبيه من الكتب يسمي العلماء برؤوس المسائل وهو أن تذكر رأس النساء اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا فدأ بالوضوء فتذكر مسائلها مرتبة ثم الصلاة ثم هذه هذي يسمونها رؤوس المسائل منها كتاب رؤوس المسائل ابن القصار ورؤوس المسائل القاضي أبي يعلى رحمة الله عليهم وهذه الرؤوس المسائل يذكر فيها النساء المجنع عليها ونسائل مختلفين خائدة هذه الكتب الفقية القديم كان يستعام بها دعض الله العلماء إذا كتبوا المطولات إذا جاء يشرح مثلا من نسوننا يريد أن يعرف المسألة إجمعية أو خلافية ليرجع إلى باب الوديعة ثم ينظر إلى المسألة الرابعة الخامسة في الوديعة هل, هل هي إجمعية أو خلافة تخصص له ليس فيها أدمة ولا رجود ولا مناقشات لأنها منصبة على رؤوس النسائد يسمى برؤوس النسائد يقول كبير فقط رأس النسائد ومنها إذن القبصار رحمه الله ذكر 1500 مسألة من مسائل وفقه ويذكرون فيها فقط رأس المسألة هذا الكتاب الذي هو كتاب الأصطاح ذكر فيه جماعة أهل العلم رحمه الله على أن الموجع إذا الدعى إذا أنكر الوديعة ودعى ربه بعد سحوده وإنكاره أنه لا يكبر القول لا ربا ولا ثبثا وأنه في هذه الحالة انتقل انتقلت يده من يد الأمام إلى يد الغمام بل في قوله ما لك عندي شيء ونفه حتى هذه المسألة حكى عليه الإثمار ما لك عندي شيء هو الحقيقة المسألة ما لك عندي شيء بعض العلماء يقول لا ينبغي للقاضي أن يقبل من الخصم إذا ادعى عليه خصم شيئا أن يقول ما لك عندي شيء لأن احتمال أنه لحم فكأنه يقصد ما لك عندي شيء يعني مالك الذي الذي تستحقه عندي شيء لذلك لا يقبلون قوله في الدعوة ما لفى أن يلحن ويقصد أن ماله عنده شيء ولا يقصد النفذ ولذلك لا يقبلون هذا ما دوابا للدعوى ولا يقبلونه يمينا وإن كان في اليمين أضعف لأن اليمين لو حلف وقال الله ما عندي شيء اليمين على ما يصدق به الخطم خاصة القضاء ما تنفع فيها التورية يمين القضاء ويمين الفصل والخصومات من أشد الأنماع والعياذ بالله من أشد أنواع اليمين على العبد بلاءا ولذلك ما تفشيها التوري يعني إذا حلف الله في المجلس القضاء وورى في يمينه لم تنفع التوري وهي اليمين التي قال فيها عليه الصلاة والسلام حلف على يمينه ليقتطع بها حقا لإن المسلمين وهو كاذب لقي الله وهو عليه ربغان صلى الله عليه وسلم ويقول العلماء هي اليمين في مقطع الحق يعني تكون خصوص من خصوص وخصوماته من ذهاب فلا يطش عن مثل هذا مالك عندي شيء لكن لو قلنا على أنه يعني من حيث الأصل نالك عندي على النفذ يطش مالك عندي شيء فلو قال نالك عندي شيء هذا نوع من النفذ لكنه نشو الآن وقد يقصد بقوله نالك عندي شيء مو مثل ما أودعتني ما أودعتني ما هذا ما ينفي أنه أخذ وديعة منها ألدتها فإذا قال ما لك عندي شيء وكان قد رد الوديعة فعلا ما لنعنده شيء لأن الوديعة قد أعطاه يوه هذا يفعل بعض الناس بعض الناس إذا أعطيته شيء وقلت فهو رده لي أو ربه لمحمد أو زيد أو عمر فلما فيجي تطالبه يقول ما لك عندي شيء كأني يقفد بدلا أن يقول ما لك عندي شيء يقفد ماذا يقفد إن الوديعة أعطيتها لمن أمرتني بإعطائها إليه وليس قفل المسوط يعني ال الذي يراده الكذب والاشتيال إنما مراده الحقيقة والراحة أنه لما أعطى الوديعة إلى صاحبها أو أعطاها لذن أمر بها فعلا أمر بذفعها إليه فعلا أنها ليست باقية عنده وإذا لم تكن باقية عنده فليس بصاحبها عليه من سبيل فيقول ما لك عندي شيء وهذا الأشي العام او بعده دينه او بعده بها بالبينه وان ادعى وارثه الرد منه او من موارثه لم يقضى الا بدينه وان ادعى وارث المودع الرد منه او من مورثه لن يقضى الا بدينه هذا من التسلسل في الافكار وترتيب الافكار في النصوص بعد ما لك أن القول قول المودع يأتي السؤال افرض أن المودع توفي هل ورثتهم ينزلون منزلتهم فيكون القول قولهم ونقبل قول الورثة حيث لو ادعوا أن مورثهم رد الوديعة أو هم رد الوديعة هل نقبل قولهم أو لا والجواب لا فإن الصاحب الوديعة له حكم ونقبل من أودعهم نودع الأصل له الحكم وورفته لا نزلون منزلته في هذا الحكم من جهة التفتيق والحكم بماذا يدعونه من الرد أو التنس فإذا قالوا, إذا قالوا رد موضعنا له المودع الأول الوديعة فقد ادعوا خلاف الأصل لأن الأصل أن الوديعة موجود عندنا فنقول أحضر بي إذا فدقهم صاحب الوديعة لا هنجل الإشكام أيخوان إذا قال صاحب الوديعة نعم نورثكم أدرع ذنة ورد وديعتها لكن الإشكام إذا لم يصدقهم إذا لم يصدقهم وقال ما, ما رد علي وبيعتي فهم يدعون أن نورثا رد لا نقرر ولو قالوا بعد وفاةه رددناها لا يقتل قولهم أيضا إذا نفاه أو نفر رد صاحب الوديعة لابد أن يقيموا بينا على أنهم فعلا ربوها لأن اليقيم أن الوديعة في ذنة مورثهم وهم مطالبون بردها بعد مورثهم فإن كان دعوا أن المورث رد يقيموا الدليل وإن كانوا هم قد قاموا بالرد بعد وغاته فلا يقبلوا قولهم إلا ببينها وإن طلب أحد الموجعين نصيبه من مكيل أو موضون ينقسم أخذه وانتقل احد المدعين نصيبه من مثيل او موضوع منقسم اخذه وانطلق احد من مثيل او موضوع هذه المساله راجعه الى المدعي والمدعي يكون شخصا ويكون اشخاصا وتقع كان المدعي اكثر شخص ذلك لو كان هناك ثلاثه اشخاص وعندهم لاقسام من الكم ف لكل واحد مثلا منهم باثنين لهم نفس وحده من الكم نفسه الاثنين كل واحد منه له ربع ال125 25 على 50 فجاءوا وضعوا هذه الاقسام دفعه واحده عند شخص ف لما بقي شخص مفوجئ الشخص باحدهم أعطي لي ثمري ثمرو اللي هو خمسة عشرين فاع فالوديعة مخيلة وتأموك قسمها وفرجها لحيث يكون التمر كله بدرجة واحدة فحين إذن نقسم له ونعطي حاطة كل واحد من موجع من وجه وعندان من كلهم شرفاء ومقرون لأن ب... فلان ينبك فلان آخر ينبك نظله وفلان الثالث ينبك النصر نعطي كل ذي حق حقه في أخذ الوديه هنا رد الوديه هذه المسألة راجع إلى رد الوديه فرد الوديه إلى صاحبها ويزنك خردها إلى صاحبها إذا كان مشتركاً مع غيره في جزءه واستخطاقه كما لو أودعك أربعة أشخاص محصلين وجاء كل شخص طالب الوديه ويجب عليك أن تعطيه فكل واحد من هؤلاء الثلاثة له نصيبه واستحقاق فهو يجب ذلك تعطيه حقه فما لو أودعك الأشخاص المتعددين والمتصلين فما ذلك نعم وللمستودعي والمضارجي والمرتهج والمرتهني والمستأجري مطالبة غابك بالعيش بالنسبة للمسألة الأولى طبعا قال من نكيم ومجوم من قسم على هذا لو أودعه شيئا لا يخبر قسم مثلا مثلا خمسة أشخاص نشتري كيذي حصان هل نقسم حصان بينهم لا يمكن حالة ما يقبل القسم ولا يمكن إعطاء هذه الوديعة وردها إلا للكل يعني شخص الكل يطالب درد إحياني ورد وأما إذا كان مما يقبل القسم المثيل والموجود بشرط أنه يمكن تميزه ويقبل كما ذكرنا لكن لو جاءوا بتمه مثلا قالوا هذه المئة صار نحمي شركاء فيها وهي مختلفة وما يمكن قسمتها فيها التمر الجيد والتمر الرديء والتمر الوصف ما يستطيع من نفس الاستحقاق الواحد منهم يشيرقون فيها كما في التجارة إذا اشتروا صفقات فتكون ودائح حتى يحضر كلهم ويطالب بالدفع أو يحوز بعضهم الأخذ ببعض ويقولون متى ما جاءك أحدنا فأعطهي فإن قالوا متى ما جاءك أحدنا فأعطيه يعطيه إذا قالوا لا تعطي إلا جئ جئنا كلنا ما يعطي إلا إذا جا جاء حتى ولو كان مكيلا ودونا منقصنا واتفقوا الثلاثة وقالوا لا تعطي أحدنا دون الآخر من يعطيه الحم المسأل أنه يعطيه إذا كان عند الإيجاع لم يمنع ولم يشرط عليه نجئ الكل وكان منقصنا قادم للقسمة من وعطيه لكن لو أنهم كلهم جاءوا وقالوا لا تعطي أحدنا دون الآخر لم يجد نفس ذلك إلى أحدهم دون الآخر حتى يحضروا كلهم ويعطيهم جميعهم نا. وللمستودع والمضارد والمرتهم والمستأجر مطالبة غافب العلم قال رحمه الله وللمستودع هذه المسألة تابعة للمسألة التي قبل يعني لاحظ أن عندك أكثر من من شخص وجاءوا يطالبون لحقوقهم يعني لو جواه 2 من 4 أو جواه 3 من 5 الذين دفعوا الوديعون أصحاب الوديعون بينا أنه ليس من الحق أن يدفع لأحدهم او بعضهم حتى يحضر الكل إذا كان من ملاق بالقسم او اشترطوا عليه أن يدفع للجميع ولا يدفع للبعض ويبقى يعني يدرجون مسألة مشابهة لهذه المسألة منها إذا لو أن شخصا أودع شخصا مالا ثم هذا المال اغتصب منه شخص أعطاك سيارة فجئت وحجبتها في المكان فجاء شخص غفضها منك لما غفضها منك ذهبت إلى القاوط وطالبت الغافب برد العين المغصوبة إليك لما طالبت لذلك يرجع العين لك تتنخلك فلن من حقك أن تداعي وتقاضي في في الوديعة هل إذنه لك بحفظها يتضمن الشرعية المطالبة بها إذا غفبت او سرقت الجواب نعلم فالشفظ لأن الشفظ الوديعة يستجد من ردها فإلى ردها إذا أخذتها مدى ما أخذت مني وأنا المودة ومزمن بردها والله أمرني أن أردها أنا فحينئذ أداعي وأطالب بردها إلي حكاية حقق أمر الله عزيزي من الله أن تؤدوا فأؤدي أنا لكن لو قلنا ليس من حق المودة ممن الذي سيؤدي؟ يؤدي الغافل إلى صاحب الوديعة والغافة أن الاستشقاط واجب علي ومن هنا قام من الماء يجوز للمستودع ان ان يقابل الغاصب السارق من حذاره فيقابل في كانت بائعه قال رحمه الله المستودع والمضارب والمضارب المضارب طبعا المضاربه تقدمت معنا المضارب أن يدفع شخص إلى آخر ماله لكي يتجر به والربح بينهما على ما شرقا فلو أعطيت مئة ألف لشخص قلت له اذهب واضرب بهذه الأرض وتازد بها ذهب واشترى بهذه مئة ألف سيارات وجاء يعرضها للبيع فسرقت سيارة منها أو تسردت سيارة منها فجاء يطالب ويقول هذه السيارات وتسردت أو سرقت وأريد ردها إليه شئل هذا من المال من؟ قال المال ليس مالي وإنما هو مال أضارب به لفنان إذن من المال كالحقق للمال؟ فنان نكون من حق المضارب لأنه بأخذه المال له تعلق لهذا المال لأن ذلك المال سيكون له في معنى الشراكة المضارب وجه أقوى من الوجع والمرتهم إذا وضع الماله رهنا مثل العمارة او السيارة عند شخص وقد تقدم معنا في عباد الرهن بيانة الرهن وحقيقة وأحكاما ومسائلة لو أنه أعطاهم السيارة رهنا وقضبها ونزم الرهن سنة اغتسبت هذه السيارة هل من حق أن مرتهن أن يقاضي في هذا الرهن الأولى طانا رحم الله ومن مرتهن أي من حقي أن يقابل والسبب في ذلك تعلمك حقه في هذا الرهن لأن الله عز وجل إشارى عن الرهن لكي يتوفى منه الحق العجزة النبيون والغريم فإذا لم نقل له من حقه له استحقاق الرهن وهذا الاستحقاق مبني على عجز المدين عن السبب أن حقها يطالب ويقابل نعم المرتهن والمرتهنون كذلك مثل فصل في المستودع والمضارب والمرتهن والمستاجر والمستأجر كذلك واستقدرتها دابة لركوبها وقلت لي ابن هذه السيارة شعرا كذا قشعرا جاء واحد وصفها ايما الاثارة الاثارة مستحق لك ومن حقي أن تقاضي فيها أن, أن تقاضي فيها أن تعلق بها الحق ويدك أيضا يد أمان نعم مطالبة تغاصب العين مطالبة تغاصب العين المرهونة والعين الموجعة والعين المؤجرة كلها من حقنا المطالب والعين التي يضارب بها إذا كانت من المضاربة كل هؤلاء من حقهم المقاضر لماذا حرناه؟ نعم أتابق الله غير الشيخ وبارك الله فيكم وَنَفَعَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ الْمِسْمِينَ هذا السائر يقول قرينة الشيء ما حكم الإشهاد على الوضيعة بمعنى هل يلزمني إذا أودعت خلان أن أشهد على هذا الإيجاء وكذلك الكتابة سينا الحمد لله والصلاة والسلام على خير خيوة الله وعلى آله وصحبه ومن وانه إما بعد فالأصرف للمسلم أنه إذا أودعه أحد مبيعة أن يحساق في حقوق الناس فيكتب في وصيته أن فلان أودعا أو أن السيارة أو أن الأرض أو أن المام الفلاني هو بفلان حتى لا يضيح حقوق الناس وهذا الإجزام نبني على قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ما حق قمرئ النسي لقيت ليلتين ولو شيء يريد أن يوتيجي إلا ووصيتهم محسوبة عند رأسي النص عليه الصلاة والسلام على الوصية محافظة على حقوق الناس لعدم ضياعها الواجب أن نتمنح إحقاطها مثل هذا فيكتب ويتيب كتابها في الوصية مثل هذا إذا لم يكن لصاحبها دين أما لو كتب لصاحبها وثيقة شهد شاهدان بهذه الوديعة فحين تكون الوصية مستحدة وليست بواقبة وهذا يكون حكم للتفصيل فالودائع لا خشية أنه لو ما لا يغرف أهلها ولا يغرف أصحابها يجب كتابة الوصيل والإشهاد عليها والتحفظ في أموال النام والعكس بالعكس يكون مستحدا غير واجب الله تعالى آمن كتابة لله فإذا الشيخ خيره بالمودة من صحب الوضيع أن يعزها أمامه حتى يتأكد من قدرها لا شك أن هذا أحرف وهذا أضمن إذا كان قال له أودعتك عشرة آلاف أودعتك هذه الخمسة آلاف فذكر المذنب ومن أطلب خذ هذا المذنب وضعه وضيعة عندك صندر في الناس إن كان الرجل تعرفه بجنانك والصلاة والخوض من الله عز لا يختلف فأن ما ما وضع عندك يعرفه والذبه وتأتمينه وتذكرينه هذا الأمر في فعلا أما إذا كان ما تعرفه او تعرفه بجد ذلك فلواجد عليك ان تقل له غب المان وتحساغ وتتحفظ حتى لا يكون ذلك تعريضا لك أو لورثتك من بعدك إلى الأذية والإضرام من أم من ورثته بالله تعالى فضيلة الشيخ سائل يقول كنت جائزا إلى المسجد للصلاة ورأيت أخا لي في التاريخ ناشيا وطلقت منه أن يغفر معي السيارة ورفض وقال أحب أن أجد أجرى الخطى لدليل الحديث وقلت, وقلت له والسيارة فقال السيارة ليست بدافرة بالحديث فلقم لهم جوارا دارة من, من عزيزهم لا شك أنه إذا كان ينشي وحضر النشي أنه أعظم شباباً وأرفع درجة عند الله عندي ريرك رضي الله عنه وعرضاه قال قال رسول الله بسم الله عليه ألا أنبئكم دنياً صلى الله به خطايا ويرفع به الدرجات ثم بل يا رسول الله قال كفر إشباغ الوضوء على المساجد وكثرة الخطى إلى المساجد وفي فحيث الحديث عنه رضي الله عنه عرضاً عن رجلاً كان بعيداً عن المسجد وكانت لا تخطئوا صلاةه كانت قلوبهم معلقة بالمساجد ومن تعلق قلبه بمسجد أحده الله عز وجل فكان الرجل لا تخطئ في الصلاة يعني لا تخطئ في الصلاة فقيل له لو أنك اتخذت ذيكاً قريباً من النسج بيقيك حر الغنباء والهوان فقال ما أحده لأن كل ذيكي ذيكي ذيكي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرجو من الله من يكتبني الأجر في, في ذهابي وركتي فأصبر عليه الصلاة والسلام فقال له قد جمع الله لك بينهما يعني أنت لما نويت هذا الأطم أن يكتب لك الأجر على الذهاب لكن لما أظنت ميتك في الله عز وجل لأخذك مظنك بالكريم الذي لا يخير من حسن الزن فيه فإن الله يجنع لك جميع الأجر أجرك في الذهاب وأجرك في الإيهاب فانتناعه من الركوب لكن لو خشي فواك الصلاة فيجب عليها الركوب كأن صبيلة القطى منفصلة عن الصلاة واصطنا واجبا من القطم من داب الفضائل تقصير القطم من داب الفضائل من داب الفرائض فيجب على ذكوب ما لا يتم واجبه إلا به فهوة واجب ما لم يحفر له ضرر بحكوب مثل أن يكون بإجراء ولا يملكها أو يكون فيهين من شخص فيهين بيذله فهذا لم يثل فيه ثاميا إلى خشية فواسط فشة الأول او خشية فواسط تكبيرة الإحران فهل الأفضل أن يرشد لين نأخذ تكبير الأحرام أولي أفضل أن نمشي ولو باتت تكبير الأحرام الصحيح أن الأفضل أن نركب ويجرد تكبير الإحرام لأن القاعدة فِي الى إذا تعارضت الفضيلة المتصلة بالنقصد الفضيلة المتعلقة المتصلة بالفسيلة قدمت فضائل مقاطب على فضائل الوسائل فالمشي إلى الصراء وسيلة لسهocre من مقصود وسيلة إلى الصراء وأن الصراء بتسطح قوة وتشبيرة الإحرام متعلق بالصنع نفسها فالأول بمكانها والثاني بأركانها فمن هنا كان تحصيبه بالمكان والرقم متعلق بالمقصد أولى وأحرى أما مسألة السيارة الراكب في السيارة ليس كقائد السيارة في الحقيقة من حيث من الوراء والأصل يقصد أن المسلم لا يخوف في مسألة السيارات أن تكون على الكفرات أو على نفسات الكفر هذا علم غيب. ما كن لخنا أن نرحف وليس عندنا من قبيل غيب الله أعلم مم يديركم به الأجل هل على الله الأجر بوقودها؟ هل على الله الأجر بسفراتها؟ ب... أشياء لا نعلم شيء أمره إلى الله ولذلك يكف عن هذا الأمن من غيب إذا جاء الإنسان يجتزد لبدء على أقص وأجمع العلماء أن التعب ديار والغير ديار يسكي مدام للشهاد يعني وضع الثوار غيب لا يستطيع أن يسكي بعد السيارة من السماء ليست كالإدي ولا كالبقر لأن المحل الذي تريد أن تخيص عليه رفع الخطأ وضع الخطأ هذا المحل لهم ومع هذا المحل مفتو ما جاء في السياس ولا الشعب في السلام فأضرب لك على ذلك البعير كان عدودا بجمع من يتسلم ما قال عنه السلام أن المخصف خطوة برجله أو ببعيره لا ذكره البعير ولا ذكره أن الكوب البتر أنه كان مجيدا لذلك عن هذا يعني أسمع وقت الله يقوم على الكفر أو فدلاء يتوقف عن هذا الأمر وفور أمره من الله إلى علام غيوب الشيء الذي يجيه اجتهاد معروف ضرابط العلماء في الاجتهاد ومحل الاجتهاد هذه الأمور الثمعية الغيبية التي يندغي تخيل أمرها إلى الله سبحانه مع الاعتقاد الجازم أننا ولو مشينا حزوا على الأكب ولو جئنا إلى على الأكب فإن الله لا يضيغ أجر من أحتمالنا ونكون على ثقب أن الله سبحانه وتعالى لأن يترم إعمامنا ونسأل الله العظيم أن يتقدم مما الله سبحانه وتعالى احتمال الله عزيزي فلعين في الشيخ سائل أنا شخص ما أخذت تطبيع تطبيع تطبيع الإحرام في النفس الحديث المتصار صلى الله عليه وسلم فيها معناه من أدرك تطبيع في الإحرام في جماعة من أربعين يوما كتبته براءتان براءة من النار وبراءة من النفا وكما قال عليه الصلاة والسلام لكن في بعض الأحيان نكون في في طبعة مع بعض الشباب أو نكون في سفر أو نصر ذلك فهل هذه الصلاة التي تكون في هذه الأماس تحسب تكثيرة الإشرام فيها أم لابد أن أحافظ عليها في المسجد مبارك الله رسولكم ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانك وقيله مع إيمانك لا تكثير تكثير الإشرام مع إيمانك هذا متعلق بشالك إن كنت في بيتك فينظر إلى إيمانك تشيك ونزلك من هو إيمانك إذا كان الشيء له مثل تطلّي فهو إمامك الحديث أن لا تفوتك تفتير في, في وإن خرجت في السفر فإمامك الذي معك من جماعة التي حروفك في السفر ما لم تنجلوا في مكان يتعين عليكم الثلاث في موضعين من بثلاثين فارفدت لإمام الموضع فالحديث واضح في هذا أنك تحتفظ وتعتد بالإمام في المكان الذي أنت فيه ولو كنت في موضع فيه جماعة أخروا ثلاثة العشاء وهم بعيدون عن النبين، بعيدون عن أمران للا نسجد يسمعوني نبائه فصلي جماعةك أنت مع إمامهم فتحتفظ بحالك مع إمامك على ظهر الحديث والله تعالى تابقوا بالمحصولين في شيء إذا قام شخص باستثمار الوبيعة فهل أغضاح هذه الوبيعة تكون من ضمن الوبيعة وهل أنا ضامن على هذه الأغضاح إذا فقدت إذا استثمر الوبيعة فقد خرجت يده لا يد الضمان وحين يريد أن تكون أرضاها من المستثمر لأنه غارم ويطوم رأس المال لصاحبه والله تعالى عنه أتابعكم الله قبيل في الشيخ سائل يقول لبي بعث في المهاب الحبيث لم كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وهل يتعارض مع قومه عليه الصلاة والسلام يقبل الله ثوبة أحدكم مالا يغرر علما لأن اليهود رضي الله عنه الذي أكلم عند الغرغرة عندما عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو في سفرات الموت فنضر اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه أطع عبد القاسم صلى الله عليه وسلم فنفقت شهادة فماه فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم صرحا وهو يقول الحمد لله الذي أنقضه فيه من النار فقد قبل الله توبة هذا اليهودي عن الغرارة ولم يقبل توبة في العون لعنه الله سائل هذا يتعارض مع النصرين الثالثين سبزات من الموت باللسة للموت له أحوال نصلى الله من سلمنا وإياكم من فترات الموت وأحواله الموت يكون على مراطب ودرجات فمن نزل به المرض الذي ينتهي به إلى الموت يقال مرض الموت وحالة حالة الميت تختلف قوة وضعتا على شدة المرض وضعته فإذا نزلت فيه أحرام قبل خروج غرفه نظر في هذه الأحرام ان كانت الحالة التي يغرر فيها بحيث نجع قوطه بعدها مباشرة هذه هي غرفة والحديث يقول تقبل سيدة في العبد ما لم يغرر فإذن هي الحالة التي يكون فيها مفريا إلى الهلاف لانحال فقد نطف الله عز على تعين من إسرائيل فقال سبحانه حتى إذا أدركه الغرق حتى إذا الغرق قال آمن فيه أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل الله أكبر ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله انظر كيف أذنه الله الدنيا انظر إلى أسريب القرآن ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله بني إسرائيل عبيد عنده يقتل رجاله ويسدي نساءه وإذا به يأتي تحت الإنسان السعليم إلا الذي آمن فيه وإنسان لكي يدين الله الحالة الظليلة التي وصل إليها قدوه الله عز وجل لذلك وصل إلى حالة أسلم فيها إلى الموت وإلى الزلة التامة للزلة سبحانه تعالى وهو ذليل من قبل من كان سبحانه وتعالى فالشاهد أن الحالة هذه التي تسلم فيها ربوك ويدرق الموت فيها الانسان وبعض القناة كلها هي حالة السخرات وحرك التكرارات الحقيقة فعلا فعلا التكرارات الموت قد تستمر على الإنسان إلى نفس نهار ثاني وذلك قد يأخذ السفرات من اسمها أطول من زندارة صلى الله عليه وسلم وقد شاهدنا من الأخيار الصالحين يتدارق الله عز وجل بالكفة مثل هذا فأعرف من شام حامل لكتاب ملاعج وقال كثيرا التناغذ له رحمه الله ورحمه الله ورحمه الله وكان, وكان أكثر من أربعين عام لا تمر عليه ثلاثة أيام من الشكر بما أنت هذا الرجل حضرته فاته وغفوشي خلاط المونت كان صديقاً حميماً من اليوم بحمد الله الرحيم لكي اشتراجت أيام ما تسمعنيه إلا إسم الله عز وجل وهي استغيث بالله وعلاقل وعلاقل وعلاقل ما ينزيد عنها ومعنى قصير حتى قرب تروح من نفسه وهو في لا إله لقد طرق الصف بحمد الله فأحوال الموت سكرات تطور وتقفر وتشد وتضغط السكرات التي تفهم فيها الروح وتنتوي هذه وإبناء الأعناء على أنها لا تنفر فيها التوبة. هذا المراض بقول إيمان من غرغة شراش الموت هيئة الموت حالة الموت لا تعتبر نوذجا للشكم بالغرغة الحديث اليهودي شراش الموت ما قال كان يغرغ دائماً قلنا لطلاب العلم لا تحكم بالتحارف بين ان لاذا تاريخه الفريد ان ياتي شيء ذي يفهم من النص في تفسيرنا ما في دليل على انه غرغره بدليل انه نظر الى نقيحه كلما يخاطب تخن ما لا يتفق له وقطع بالقرن مع دراسته معه شعوره فقال امنه بالله التكمه فقد امده الله عز وجل لذلك هذا فضل من الله عز وجل مني هذا من جهه يعني بحال انها ليست حاله غرغره وان لو كانت حاله غرغره مما عندما عرض علينا عليه الصلاة والسلام الإسلام لأنه ينسيه سواضح في هذا الذي يظهر أن حديث الغرغرة يمران به إسلام الروح لأنه يشب إخراف سواء بداية أثناءها نهايتها هذا حكم هو واشد يعني حكم الغرغرة وضعب العلماء يقول الغرغرة أن يصل إلى آخر حلاسة التي يشفي به على النزل الأخير ويحدث فيها نوع من الخطأ في الكلمات والجنة حتى يستطيع أن يتكرمه الجنة تامة فلكن من حيث الأصل ما ذكرنا أنه إذا تمكن منه الموت تمكنت منه تكرت الموت وبدت له معاني من الموت دعبهم أن يرى أشياء أن يرى دلائم الموت دعبهم يرى الملائكة أنه مجاعد مرعب عزيزة أخمال الله ما قال أرى وجوها ليكت بئيس وما بجيس ويحيث الإنسان السكيمة بها من الله فما أخطر الله عزيزه عليه تتنزل عليه الملائف إن لا تخافوا ولا تحكموا فأشبت منها تتنزل عزيزه الحديث الحديث من راحبه ينسج عن ضراء أن أم العبد المشي إلى حضره النوت نزلت إليه ملائف من يستمع إليه بالوجوه لأنهم سثني من أشخاص الجنة بينثون منهم منذ البحر ويأتيه ملك الموت فيقول يا أيها صهر أخرضي بما رحمة المين. الله و رضاك فَتَثِيلُ رُوكَكَ فَمَا تَثْرِيلُ الْقَبْرَةُ مِنْ فِيَتْثِقَاءَ هذا يبدل على أن الملائكة تشهد الإنسان تحضره فإذا كان الإنسان بدت منه علامات وعمارات يبدل أنه يشهد الموت وأنه آن الموت فهذا لا إشكال فيه ويحمل عليه حديث الغربرة أنه إذا كان قبل ذلك هو في خلاف من جعب العلماء في مسألة المرض الخطير هل التوبة فيه مأثرة أو لا والصحيح أنه مأثرة انما اكثر ومقبول ان شاء الله مثل أن يقتل بمرض الايس تي فرغم اضغن انه يعني مهلك قالوا ومن امثل ذلك اذا كان معرضا على القتل فصيل يقتل غدبا او يقتل بعد وفاء فيقتل بعد وفاء فهل هذا الذي توضع صحيح له هو توضع انما يبرر فايا ما كان رحم الله حياته الله سبحانه وتعالى الذي يضع تحقيق كل شيء انتظر ومن خفص الله بما ورده الله قول عليه السلام أن كان آخر خلامه من الجنة لأن الله تخل الجنة فهذا لا أهوار الحديث على ظاهره وكان بعض العلماء يقول أظن حديث البطاقة وحديث لا إله إلا الله لمن نقول هذا من قوي كامل ووحي تشيد كامل ويقول له هذه المنجلة العظيمة ان الله باذن الاسماء تكنون فنسال الله ان تعنا من مؤخذ بالفضل يعني باذن الله يا اخي انت الختام ونسالنا ولك بالسلام الله تعالى اتسابك الله فاديله الشمس تبارك الله ورعان سايل يقول أنا شاب ومنتجون في امر ديني فما كذبوا ايضا اني اسري في فتكه العشق وقد بذلت ولا زلت ابذل جهدي في علاج هذا المرض فلماذا تنتصوني ما ادري لاك الله اولا من ضمن الاسماء أن نعلم أنه لا نجاة له من فتنة الأونسنة إلا بالله عزيزي وإذا أراد الله سبحانه ونخلف عده وأن يدرس من لا ملع قلبه باليقين به سبحانه الله تعالى سواء كانت فتنة الدين أو فتنة الدنيا أو ضرر في دين أو دنا إذا أردت أن ترى أو تجد فتن عاقبة لولي الله فنظر إليه إذا نزل به فلا أن تعلق الله عزيزي وأصيك أو أولا ما أصيك أن تكترى من الجواب وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله كما بالصحيحة عليه الصلاة والسلام تعجدوا بالله من الختم ما ظهر وما ظهر تتعذ بالله الأمر الثاني أن تنظر إلى الأسجاب التي تقوي هذا البلد من النظرة المحرم أو السماع المحرم أو الجلوس المحرم فإذا وفقت الله عز تجتمي بذلك الأمر وابتعد عنه فإنه إذا وجد يأمن في القلب الله سبحانه وفحضه ظاهر من العبد يدل على محبته الإناس وفقه في تلك الحرام الذي يحرم الله عليه أغانه الله وهي الله كنت فإن كانت شكمة نساء تتعب عن الأناكم في الخلق هذه النساء وإن كانت شكمة غيرهم تتتعب عن الأناكم التي في فيها ذلك الغير وإذا اضطررت تضراراً إلى ذلك تعد الضفر لتخير من بشر الله رسوله وتشتغل أن يشغلك عن ذلك أما الأمر الثالث فإن الإنسان إذا استدى بفتنة عليه أن ينظر علاقب أهلها منهايات أصحابها ففي ذلك عقص من المعتدين وآية من التقيم فإن الإشتريني في القلوب ويتسبب في ذكر الإيمان ولربنا قفئ الإمام من القلب بسبب فتنة مرحلة بالمراف ولذلك كان في دعوة الصلاة يقول المعاطي بريد الكفر مراداً بالغالف أنها تجربوا إلى ما ورعها من الولاة وذلك خاصة الأشخ لأنه فتنة وفتنة وفتنة. مردية ومثنة مهلسة فالله بأثناء الفتنة وصفات العلم نحن سمموا من الذي تريد من مخلوق فانظر إليها هنأيك من الجمعة الله أسلي وإذا نظرت إلى أي شيء شركم وإذا والله لما ينتظركم من الضرور عند الله خضر وإذا استنبر الى اي حاله تبدلت لو انت معه فلن تثار في هذا البلاء انظر الى العاشر في اذا ازلت وذهب الطوابع لمبدء لما بدئ في الكنانه من, من, من, من, من الخير والساعات الطويله والظهر لاستغاب والنصف خلاض مواقيت اخر يوجدت لضرورات يدخل الانسان الى الدركات صلى الله عليه وسلم الإنسان العاقل يقول عيد النظر من الذي نظر وصل وصل من الذي يجنه بعض العلماء يؤكي إن الإنسان أصابه إلى أصابه ظنبا ووجد الترسالة فيه والدن إلى في أصابه ظنب والفرسالة فيه ترسالة ساحشة يختاث إلى قوة في التوبة فإذا جاء بقوة في التوبة جاءته قوة في النعيم ولذلك تجد من ندخل ويبتل به ابتناعاً إنه من يكون عاشقاً بالنظر ومن بعد العشق إلى المن ومن من المنطل الخلوات المتحرم ومن نسائل المتحرم إلى أن يصل or... إلى غاية النهاية فإذا وصل إلى غاية النهاية مرة أو مرة أخرى إلى مرات المتحرات تثبتها درجات هنا أن يصل على فإذا وصل إلى الدرجات وإلى التشريق يحتاج إلى كوة في الثوبة يتداركه الله عز وجل في هذه الفرعة. فقوة الثوبة هذه إذا قال الله وعفوذ إليه رجع إلى الله سبحانه سيبت بيه الله عزوثا على قدر ختمته فإن كان قد أصلاب الفتم حتى أبتغي بها جاءه الله بأحد الأشياء إليه في الأشق وأظهر إيشان يعشق النساء الثلاثة أجمل ميارة وأكثر ميارة فإذا قال ربي إني في تلك الفتنة نقله الله من حبيب الفتنة إلى ما هو أوقف وأعظم اشتاناً يريد تركيزي نحرم الله نأثيراً طاعة الله عز وجل فتأتي شثنة بعدها فتجيش ستشح البتن تخف تخف عيه وإذا السبش من فجلين قد يكون في جاهلية تفتح لذلك من الظلال والذعب عم الله عز لكنه إذا قبل الله يقبل بسط في شيء يسرع جميع ما كان من الجاهلين ولا قلبه ذلك فلا يجاي تقرض عليه ستن فيبتعد عنها يبتعد عنها كما أنه نزل إلى الدركات يرسع من الله درجته ثم كما كان تلك الدرجات قد في إمار الإمام تبريدياً إذا بدرجات تجيد إمامها تدريبيا. لكن ما يقول من الله عطاءً وهدة أكثر مما يكون منها شقاءً وفترةً ومشمع فلربما يكتريها الله بفتنة واحدة بعد ثوبته يعرفها عليه ويكتر لهم يكتبون لما فيه سيكتب إلى الله صادقاً سيكتبه الله من حبيبه الختنة خلافة بعدها عبد الله ولذلك ما ليس هناك أكثر من الله لكن هذا يختار إلى شيء من قوة بيخيمة الله وحثم الظلم بنياه أن هذا الشيء الذي فيه ستنى إذا ترففه من كل قلبه لشباً لربه موقماً أن ما ترفه خير منه ما طلبته أن الله لا يخيره أبداً ولذلك يلسف عليه الصناع الله أكبر فانظر إلى عظيم انتحان الله لهذا التربيق لما تبكي وغرضت علم الشهر حتى ذكر بعض العلماء ولمدوا قال فقال أخشى أن تولى إلى فقر يعني إلى نار بهمن إلى مدده فقال له أنظر إليه بعيني قال أخشى جماية في الحشب وقال أخشى أن العين تعمى إلى حشرة هذا مقفص من الإسرائيل التي فيها العبر فلما أعرض عن ذلك لله عز وجل الله من في النهر يشهد براءه إن كان قنصه قبل من قبل فصدقت لهم كان قبل من جبل فسذبت وهو فقال يوسف أعرض عن هذا في قراءة وفي قراءة يوسف أعرض عن هذا لا تذكره لأحد هي الخاطئة فسلمه الله في بداية الفكنة فرمي في السنوات القويلة بعيدا عن أهله يقول للساقي اذكرني عند ربك فأدى الله كل جهاله الذي يخل أولياءه أن يجعله طالباً فليجعله مطلوباً وقال الملك اؤتوني به أشتخفكم ناسي تأمن في حم الساقي أنت أن يذكر من ربنا ذلك الشفاء يشعر له ساقي الخمد؟ لا هذا ذلي بالله لا يشعر له الله أشترك لا بل يؤتى إليه طلباً ورغبة وإلى بأعظم من في قومه الذين سجن فيه يقول هو الملك فقال للملك السيد فلما يأتيه يقول اجعني على خزان الله فاليش رأي شارع الخامس فأنا قل بس أريد من السجن لكم أن يا الله دائما المرافض العلاء ولينا قال عنه السلام ربي قد آتيت من الملك وعلمت ليه فأوي للإحابيث فأصرف سماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توخنني مثل الله شقني بسعار فيه بل ما رأى عظيم ما دوأه الله عز وجل بالإخبار على الله الصبر على الزتنة واحتساب الأداء عند الله سبحانه تعالى بل أدربه في الإجسام في الله من فوق سبب إثمات انتظر شيئاً واحداً شفنا الخافنة وإن الله عز وجل دوأه تدخل فيها هذه هي الدغتات الأولى التي تنفض من أعرض عن ناصية الله إلى طاعة الله ومن صدق مع الله الله إلى أخي ما, ما يحتاج الإنسان إلى شيء من معرفته يد الله يدك وإشترك في, في الشداء في السراء في الضراء فقط أن أعرفه الله وَمَا قَلَقْتُمْ إِنَّا وَالْإِنْسَ إِلَّا وَيَحْدُونَ لما يقل الإنسان الله في صدق التوجه لمسى كل شيء من سداء الشر والفتن والمحن ما ظهر من هنا بطن عميق الإحساس أن الله له من كل شيء وأن الله الجود طيبا من كل شيء أنا الله الأبين بأسماعيل حسنا رسول الله إن يسلمنا هنا ستن ما ظهر منها وماذا تنففف وإننا أذبك هنا ستن ما ظهر منها هنا وطف الله العظيم أن أمننا على أخينا هذا بالآخر من هذا البلاء وعلى إحساننا من المسلمين إنه ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم